وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وذورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة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 تَبَارَكَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لنا اتتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن متعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوا كن بما تقولون فما تستطيعون صرف ولا نصرا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 وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنذل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا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 مستقرّون وأحسن مطيلاً ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزلاً الملك يوم ابن الحظ للرحمن وكان يوماً على الكافرين عثراً.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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحط وأحسن تفسيرا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 فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم, أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عَذَابًا أليما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 بل كانوا لا يرجون نشوراً وإذا رأوك إن إلا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولاً إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها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 وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم ثباثاً وجعل النهار نشوراً وهو الذي أرسل الذياح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً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 وَإِذَا طِيلَ لَهُ مُسْجُودُ الْرَحْمَانِ قَالُوا وَمَنْ الرَحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَايِ بُرُوجَ وَجَعَلَ فِيهَا ثِرَاجَ وَقَمَرًا مُنِيرًا وهو الذي جعل الليل و النهار خلفا لمن أراد أي يذكر لمن أراد أي يذكر أو أراد شكره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنوى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا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 حسنات مستقر ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتون فسوف يكون لزاما